بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المدين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا عليا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 مَضَى قَوْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ لَقَوْلُ نَخْلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 127-والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به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 لِتَسَْو علىى غُورثُمَّ تَذْكُرونِ عََّ تَ رَبِّكُمْ إذاذ اسَْوَيثُمْ عَلَيْهِ وَتَقولُوا وَتَقولُوا سُببحان الذي سَخخَرَلَنَا هذا وَمَا كَُّ لَهُ مُقرنين وَإِا إلَ رَبِّنَ لَمم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِن عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ ماَا أَْسَلْنا مِ قَدْنِكَ فِي قَرِْييَةٍ مِ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ متُْرَفُوهَا إِلَّا قَا متُْرَفُوهَا إِا وَجدَدنَ أَبَ أَنا وجدنا آباءنا عَلَى أَُّة وَإِنَّا عَلَ أَثَارِهِ مُقُتَدُون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 حتى جهُ الحقّ حتى جأَهُ الحقم وَرسول ولمّا جاءه الحق قالوا هذا سحر وانّا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا, لجعلنا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيئا شَيْطَانًا نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ هُمَانِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ يَا لَيْتَ بيني وبينك قال يا لَيتَبَيْنِي وَبَينكَ بعدَ المَشِقَْنِ فَبسَ الْقَرين وَلَ فَعكُم اليَوْمَ إ الظَلَتُ أنكُمْ أنكُم فِي العذاابِ مُشْتَِكُون أَفَأَتَ تُسمْمِعُ الصُمَّا أَوْ تهدِ العُمْ وَمَن كَلَ فِي ظَلالٍِ مُبين فَإِنماا نَذهبًَا بِكَ فَإَِّ مِنهُم تق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 فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا واخذناهم ذلعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك اننا لا مهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون وَنَادَى فِيرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه, أو جاء معه الملائكة مقترنين فَسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَّاعُوهُ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُمُرٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا فَالهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَ نَ شَاءُ لَ جَعَلن مِكُم مَ لائِكَةَ فِي الأأَرْض يَقْنُفُون وَإِنَّهُ لعِلمُ للِساعَةِ فَلَا تَمتَونَّ بِهَا وَالاتَّبِعونهََا صِرةٌ مُسْتَقِيم وَلَا يَصُددًاَّكُم الشَّيقَُوا إهُ لكُمْ عَدُوم بِين وَلََّ جَ عسَ بالِبَيناتِ قَا قد جِتك بالِْحِكم قَا قدجِأْتك بالِالحِكمَةِ وَلِعُبَيينَ للَكُمْ بَضل الذي تَختْتَلِفُونَ فِي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 فَلَيَنْظُرُنَّ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً أَمْ تَأْتِيَهُمْ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلو الجنه انتم وازواجكم تحبرون ادخلو الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بسراب من ذهب واكوان وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها, أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن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 قل إن كان للرحمن ولد فإني أول العابدين سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فَذَرهُمْ يخضُ وَيَلعبابُ حتىَ يُولاقُ يَمَهُ الذي وَوعدون وَهُوَ الذي في السم إلَهُ وَفيِي الأرضين وَهُوَ الحكيم العم وَتَذَكَ الذي لَهُ مُلكُ السماواتِ والأرض وَما بَنَهَُا وَتَذَكَ الذي لَهُكُ السَّماواتِ والْأَرضِ وَماذَينَهُ م وَيودَهُ إِْمُ السَّاعةِ وَإلَهيتُ جَون وَل يَنِّكُ الذيينَ يدعونَ مودُونِ الشَّفَعَةَ إللاا مَنْ شَعيدَ بالِالحقَق إِللاا مَنْ شَعيدَ بالحق, بِالْحَقِّ وَهُم يعلَمون وَل إِ سَأَلثَهُمْ وَل إِ سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَهُملََقولُول فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ